بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي اخرج المرعى فدع له غتاء سنقرئك فلا تنسى ك ليusra فذكر إن تعتم ذكرا فيتذكر من يخشى ويتجنب الله الذي يصلي والكبير ثم لا يموت فيها ولا يحيا وقد أكل حمّان تذكّر وذكر وصنع ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبق Chufi em doros